وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون